الأول أن المراد به القديم لأنه أقدم مواضع التعبد الثاني أن الله أعتقه من الجبابره الثالث أن المراد بالعتق فيه الكرم والعرب تسمي القديم عتيقا وعاتقا ومنه قول حسان رضي الله عنه كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمنا طويلا وتسمي العرب الكرم عتقا ومنه قول كعب بن زهير قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل فقوله عتق مبين أي كرم ظاهر ومنه قول المتنبي ويبين عتق الخيل في أصواتها أي كرمها والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق وهو معروف وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله على أن العتيق في الآية التي معنا بمعنى القديم الأول وهي قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة الآية مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حق ولكن القرآن دل على ما ذكرنا وخير ما يفسر به القرآن القرآن قال المؤلف رحمه الله تنبيهان الأول دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة للحج بدونه الثاني دلت هذه الآية أيضا على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي عليه الجدار القصير شمال البيت لأن أصله من البيت فهو داخل في اسم البيت العتيق كما تقدم ايضاحه قوله تعالى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حليه الأنعام ولكنه بينه بقوله في سورة الانعام قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وهذا الذي ذكرنا هو الصواب أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله تعالى هنا إلا ما يتلى عليكم أنها قوله تعالى في المائدة حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة الآية فهو غلط لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثير فلا يصح أي حال البيان عليها في قوله إلا ما يتلى عليكم بل المبين لذلك الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا لأنها نازلة بمكة فيصح أن تكون مبينة لآية الحج المذكورة كما نبه عليه غير واحد أما قوله تعالى في المائدة أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم فيصح بيانه بقوله في المائدة حرمت عليكم الميتة والدم الآية كما أوضحنا في أول المائدة والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان من في هذه الآية بيانية والمعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان أي عبادتها والرجس القذر الذي تعافه النفوس وفي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب عبادة الأوثان ويدخل في حكمها ومعناها عبادة كل معبود من دون الله كائنا من كان وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله المذكور هنا جاء مبينا في آيات كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وبين تعالى أن ذلك شرط في صحة إيمانه بالله في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وأثنى الله على مجتنبي عبادة الطاغوت المنيبين لله وبين أن لهم البشرى وهي ما يسرهم عند ربهم في قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى الآية وقد سأل إبراهيم ربه أي يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الاصنام والأصنام تدخل في الطواغيت دخولا اوليا أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر على أن نكمل بقية تفسير الآية في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته